بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر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 كلا بل تحبون ا ل ع ا ج ل ة وتذرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ن ا ظ ر ه إ ل ى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ه كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أ ن ه الفراق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 أ و ل ى لك ف أ و ل ى ثم أ و ل ى لك ف أ و ل ى أ ي ح س ب الانسان أ ن يترك س د ا أ ل م يك ن ط ف ة من مني تمنى ثم كان ع ل ق ة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أ ل ي س ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى